اِتْرَ آنَ رَا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُ إِنِّي أَنَسُنَ رَا لَعَنِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَع عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيته اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتمدا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسا قال خذها ولا تخف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 كنت بلا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد اوتيت اسلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان القي فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لن وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني التمشي أختك فتقول هل أدل لكم على من يخلفه فرجعناك إلى أمك كي تقر رعينها ولا تحزن وقلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتناك خطونا فلا بتسنين في أهل مدينه ثم جئت على قدري يا موسى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 قال ربنا الذي أعطاك كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بعد القرءان الأولى قال علم وعد ربي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 طَعَامُ أَنْعَامِكُمْ مِنَّا إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّأُنَمَّا مِنها خَنَقْنَاكُمْ وَفِينَا نُعِيدُكُمْ وَمِنها نُخْرِجُكُمْ وَمِنها نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 فتولى فرعون فجمع حده ثم أتى قال لهم موسى إيلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقتكن بعذاب وقد خاب من افترى زعوا أمرهم بينهم وأسرحوا النجوى. قالوا إنها دليل سحرة يريدان يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلة فأجمع كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما أنكوا أول من ألقاوا قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما وإما أنكوا أن أول من ألقاوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فأطّي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أما أنتم لغو قبل أن آذن لكم إن جول كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد عذاب أبقى قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربينا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إن غو مي يأتي ربه مجرما، فإن له جهنم لا يموت فيها، فإن رغو جهنم لا يموت فيه. ولا يحيى ومن يحده مؤمن قد عمن الصالحات فأولئك لهم درجات علاجنا تُعدني يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 تأتى معهم فرعون بجنوده فغشىهم من اليمن ما غشىهم وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلمٍ طِيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبِ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِ فَقَدَّهَا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَعَابَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَعَابَ وَعَمِنْ صَالِحًا وَعَمِنْ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى أَثَرِين وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّنِ تَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ فرجعه سائلا قوما غضبانا سفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أيح عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقد أفنى فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّوْا وَلَا نَفْعَهَا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْرُ يَا قَوْمُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْرُ يَا قَبْرُ يَا قَوْمُ إِنَّمَا فُتِنَتُ بِهِ وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُوا وَأَطِيعُوا أَمْرِي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 قال فَإِذْ هَبَ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّكَ مَوْعِدٌ لَا تُخْلَفَ وَاضْرِئَ إِلَى إِلَاهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَاسِفَنَهُ فِي الْيَمِينِ السَّفَرَ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ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 سيدنا قاعا صف صفا لا ترى فياع وجلا انت يوم ادي تتبعون الداعي لاع وجلا يوم ادي تتبعون الداعي لاع وجلا وخشعت الاصوات وخشعت الاصوات للرحمن خشعة النصوات للرحمن، وخشعة النصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا.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 وعانت الوجوه للحيل القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومعي يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل في ان اني ما قبل ان يقضى اليك وحيض وقر رب سدني علما وقر رب سدني علما ولقد اهدنا الى ادم من طبن فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم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 كلا تضمع فيها ولا تضحا فوسوس إليك الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منه فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما منورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثم جتباه ربّه فتاب عليه وهدى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 نغومعيشهضاك ونحشره يوم القيامه اعماء قال ربي ما حشرتني اعماء قال ربني ما حشرتني اعماء وقن كنت بصيرا قَالَ كَذَلِكَ اتَّكَأْتَ آيَاتِنَا فَنَسِيتَ مَا أُنزِلَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُسًّا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، فلم يهذلهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون، يمشون في مساكين. إن في ذلك آيات لئن ألقوا ولو ل كلمة صدقت من ربك لكان لزاما، لكان لزاما وأجل مسمى. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن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 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك نزقاً وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك نزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا له يأتينا بأية من ربهم أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلناهم بعذاب ميا قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن دلل ونخذ كل كلهم